فرح المخلفون بمقعبهم سلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله فرح المخلفون بمقعبهم في سبيل الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفثهم في سبيل الله وقالوا لا تنفقوا في الحق ولكن ان يجاهدوا بأموالهم وانفثهم في سبيل قلنا وجئنا ما أشد حرا لو كانوا يفقهون قلنا وجئنا ما أكشف حرا لم كانوا يفقهون